الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علينا إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم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 لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنهم إذ الله هو الكاذب ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم في عذاب اليم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم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 ولا يأتلئن الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله هو الغفور الرحيم ان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 مَا قِيرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا 118. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأذكى لكم والله بما تعملون عليم 119. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 129. ولا زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباهن ابنائه او ابناء عولته او اخوانين او بني اخوانه او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ لِلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زيتونة, زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي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 او كظلمات في بحر الوج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نور أله من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عالم بما يفعلون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 من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنابرق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 Tiada yang berjalan di atas empat. Yang diciptakan Allah sesuka Dia. Inilah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami telah Masya Allah, ke arah surau yang lurus. Dan mereka berkata, "Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan aku وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ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 وَإِنْ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاهُ الْمُبِيلُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤوهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ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 والله عليم الحكيم والقواعد منها النساء إلَّا تِلَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَيِّ يَضْعَ نَثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَيِّ يَسْتَعْفِثْنَ خَيْرُ الْلَّهُنَّ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 مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه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 والله بكل شيء علي